بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق إلى الله يقدم الله أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد قال الشيخ خافر رحمه الله في المقدمة قال القابض الباسف القادر الواسط فيقدر عمن يشاء رزقه فيقدره عليه ويبسطه على من يشاء فيوسع عليه وكذا له القبض والبسط في اعمال عباده وقلوبهم ورد اسم القادر الواسط في القران بالفعل قال عز وجل والله يقبض ويبسط ورد في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاسم ان الله هو القابض الباسط المسعد فالله سبحانه وتعالى يقبض الرزق عمن يشاء فيقدره اي يضيقه سبحانه وتعالى عليه كما قال عز وجل فاما الانسان اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما واما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانا كلا اليس هذا من خياسر الاكرام والاهانه والله عز وجل يقبض فيضيق الرزق على من يشاء من عباده بحكمته وعلمه فهو اضع الاشياء في مواضعها سبحانه وتعالى ويبسط الرزق لمن يشاء من عباده كذلك وهو سبحانه وتعالى جعل القبض والقبض والبسط في هذه الدنيا والتفضيل بين العباد دليلا على اثبات قدرته وارادته عز وجل ودليلا على ما يكون من تفاضل بين الناس في الاخره كذلك قال الله عز وجل انظر كيف تفضلنا بعضهم على بعض ولالاخره اكبر درجات واكبر تفضيلا وقال عز وجل الله فضل بعضكم على بعض في الرزق كما الذين فضلوا براء رزقهم على ما ملكت ايمانهم فهم في سواء الله سبحانه وتعالى جعل القبض والبسط فيما يقع ناس في امر ارزاقهم دليلا على قدرته سبحانه وتعالى لما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم لما غلى السعر في المدينه سعر لنا فقال ان الله القاه والقابض الباسط المسعر فأبى صلى الله عليه وآله سلم أن يساعر لهم حتى لا يكون هناك ظلم على أحد من الناس إذا ساعر عليهم وألزمهم بما لا يرضونه في البيع أو الشراء وكذلك له القبض والبسط في أعمال عباده فالقلوب تنبسط ويوسع الله عز وجل لها ويشرحها سبحانه وتعالى وهذا هو الذي يحرس عليه أهل الإيمان وهذا الذي يسألونه ربهم عز وجل كما قال موسى عليه سلام رب شرح لي صدري ويثير لي أمري وقال الله عز وجل ممتنا على نبي صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك فهذا البص في قلوب عباده يفتح سبحانه وتعالى لهذه القضاء ويستيعها ويبسط لها في العطاء حتى تتسع للمهام العظيمه والاعمال الكبيره وتتسع لمعاني الايمان كما قال الله عز وجل فمن يريد الله ان يهدي يسرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضل يجعله صدره ضيقا حرج كانما يصعد في السماء والله سبحانه وتعالى امتن على عباده المؤمنين بشرح صدورهم وارعد الله فمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه اي اف يستوي هو ومن لم يكن كذلك ومن كان قد ضيق الله عز وجل عليه صدره فالله سبحانه وتعالى له القبض والبسط في قلوب عباده كذلك فيبسط ويوسع ويشرح صدر من شاء حتى يحتمل اذى المؤذين ويتحمل الاعباء الثقيله ولذلك لما سال لما كلف الله عز وجل موسى عليه السلام بهذا الامر العظيم الذي يتوقع منه انواع الاذى ويتوقع منه انواع الاضطهاد وانواع الضرر وهو ان يخاطب فرعون ويدعوه الى الايمان كان اول ما طلب قال ربي اشرح لي صدري وقلب اذا انشرح واتسع كان قادرا على تحمل هذا المؤذين ذلك انه لا يمتلئ بما قد يجدده من اذى بعض الخلق هذا القلب الذي قد امتلئ ضيق لا يتسع لتحمل اذى الناس وكذلك اي همه عظيمه يضيق الانسان بها يضيق صدره بها بمعنى لا يتحمل فاذا شرح الصدر تحمل المهمه العظيمه ولذا كما ذكرنا قال الله نبيه عليه الصلاه والسلام الم نشرح لك صدرك فشرح الصدر كان به تحمل المهام العظيمه وتحمل اذن الناس هذا يحتاجه المؤمن دائما وان كان من يدعو الى الله عز وجل ويجاهد في تبليغ ويعمل لالاء الدين يحتاج اليه اضاعف ما يحتاج اليه من لا يقوم بهذه المهام العظيمه وكما ذكرنا المؤمن لا يسأل الله عز وجل البسط في الرزق فانه لا يدري ايكون ذلك الخير فيه ام لا فانه اذا سال الله سبحانه وتعالى ان يوسع عليه رزقه ربما كان ذلك شغلا له وربما كان ذلك فتنه له ولذلك لما قالت أم حبيبة رضي الله عنها اللهم ما استعني بزوج رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية قال لها النبي عليه الصلاة والسلام لقد سألت الله لآجاب مضروبة ورزاق مقسومة لن يقدم منها شيء قبل حل ولو سألت الله أن يعيدك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر لكان خيرا لك فهذا دلنا على أن سؤال الله البسط في الرزق ليس بمستحب قد يكون مباحا وقد يكون كما ذكرنا يعني تعديا وتجاوزا والمؤمن انما يخاف الافتقار الى الخلق وهذا قد يحصل لمن معه المال او السلطان او العز انما يسال الله الغنى الحقيقي كما قال النبي عليه الصلاه والسلام اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى وهذا الغنى المسؤول ليس كثرة العرض وانما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس فهو يسأل الله ان يغنيه عن الخلق حتى ولو لم يكن عنده من المال ما يتطلع ما يتطلع اليه او ما يسمى صاحبه غنيا بل سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في امر الرزق الدنيوي هو القوت قال عليه الصلاه والسلام اللهم اجعل رزق آل محمد كوتا وهذا الذي يكفي دون حاجه الى الـ إلى, الـ الى الاخرين لم يسال النبي صلى الله عليه وسلم اكثر من ذلك ذلك انه مهتم بما هو اعظم في البسط والقبض وهو شرح الصدر والبسط في الاعمال الصالحه ان يبسط الله عز وجل لعبده في العمل الصالح هذا بسط الاعمال أن يبسط الله سبحانه وتعالى وعبد في العلم أن يبسط سبحانه وتعالى لعبد في العبادة أن يبسط له في algهاد أن يبسط له في الدعوة إلى الله أن يبسط له في أنواع من العلوم والأعمال له القبض والبسط قد يقبض قلوب بعض عباده عن أعمال لا تتحملها هذه القلوب والأبدان ولا توجد الهمة لأدائها فالمؤمن أقدمة يطلب الساعة في أعمال القلوب وأحوالها ويسأل الله ساعة الصدر وانشراحه ليمتلئ بنور الإيمان ويقوم بالمهمات العظيمة التي يحبها الله عز وجل ويخاف من أن يضيق الله عز وجل عليه صدره عن الطاعات أو أن تضيق همته عن إرادة ما يريده الله ويخاف من أن يضيق الله عليه صدره عن الطاعات ويحبه عز وجل من الامور المشروعه ولذلك كما ذكرنا القابض الباسط يشمل الارزاق الدنيويه والارزاق الاخرويه ينبسط الله الرزق لمن يشاء ويقدر والعبد المؤمن انشغاله وسؤاله ربه سبحانه وتعالى بمنطقه ذا الاسم ان يوسع له في طاعته وان يبسط له في رزقه الديني الاخروي ولا يعبؤ كثيرا بما يرزق من امور الدنيا فانها اذا نال فيها القوت كفاه ذلك وكان خيرا له وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى كان من سؤاله صلى الله عليه وسلم اللهم اني اعوذ بك من شر فتنه الغنى ومن شر فتنه الفقر وكلاهما يكون فتنه للعباد ونبلوكم بالشر والخير فتنه وإلينا ترجعون وفتنة الفقر الضجر وعدم الصبر والتطلع إلى ما في أيدي الناس وفتنة الغنى الكبر والعجب والبخ وغير ذلك من أنواع الفتن نعوذ بالله من شر فتنة الغنى ومن شر فتنة الفقر قال كل ذلك إليه وكذا له القبض والبسط في أعمال عباده وقلوبهم كل ذلك اليه اذ هو المتفرد بالاحياء والاماتة والهداية والاضلال والايجاد والاعدام وانواع التصرف والتدبير وهذا من مقتضى مسأه القبض والبسط في القلوب لان اذا قبض الله صدر عبده عن الدين جعل صدره ضيقا حرجا لم يدخل فيه الايمان فهذا قد اضله الله وهو سبحانه وتعالى يهدي من يشاء فاشرح صدره بالاسلام ويرجعه على نور من ربه وكذا الاحياء والاماته فان الله يحيي القلوب بالايمان ويميتها بالكفر والعياذ بالله قال الخافض الرافع الضار النافع المعطي المانع فلا رافع لمن خفض ولا خافض لمن رفعه ولا نافع لمن ضر ولا ضار لمن نفعه ولا مانع لما اعطى ولا معطي لمن هو مانع فَلَوْ لَطَمَعَ أَهْلُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ السَّبْعِ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُنَّ عَلَى خَضْدٍ وَمَنْ هُوَ رَاضٍ أَوْ ضَرَّ مَنْ هُوَ نَافِعٌ أَوْ أَعْطَى مَنْ هُوَ مَانِعٌ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ فِي اسْتِطَاعَاتِهِمْ بَوَاقِعَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ هَذِهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى الَّتِي وَرَدَتْ مقتلنه بعضها ببعض وبين اهل العلم انها لا يجوز ان يذكر بعض منها وهو الخافض والدار والمانع الا بقراءنها اما مقابلاتها فيهردل على معنى الكمال اما الدار والخافض والمذل والمميت و نحو ذلك المانع فانها اذا جردت عن السياق الدال على معنى الكمال فيها اوهمت نقصا اوهمت بخلا ولا يعذ بالله واوهمت عجزا او رغبه او اراده في اضرار الغير ونحو هذا واما اذا اقترنت بمقابلاتها فقد الخافض الرافع المعطي المانع الضار النافع فانها تدل على كمال القدره والتصرف وتدل على كمال الملك والملك فالله سبحانه وتعالى هو المتفرد بانواع الضر والنفع والخفض والرفع والعطاء والمنع ورد من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في ثنائه على ربه سبحانه وتعالى بعد الرفع من الركوع ربنا لك الحمد ملء السماء اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما ومل ام اشئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ولا جد منك الجد وورد ايضا مثل هذا فيما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عقب الصلوات فكان يقول عليه الصلاه والسلام لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد فهذا من الثناء على الله سبحانه وتعالى بتفرده بالخفض والرفع والعطاء والمنع فأن فانه سبحانه لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع صاحب الغنى صاحب الغنى لا ينفعه غناه عند الله عز وجل ما لم يكن في طاعه الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يخفض ويرفع في في امور الدنيا فيجعل بعض العباد فوق بعض قال عز وجل ورفعنا بعض بعضهم بعضا فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريه ورحمه ربك خير مما يجمعون نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات يتخذ بعضهم بعضا سخريه اي يسخرهم لما يريد ورحمه ربك خير مما يجمعون فالمؤمن لا يبحث عن الخفض والرفع في العطاء الدنيوي وانما يهتم بالعطاء والرفع عند الله عز وجل برحمته سبحانه وتعالى اكثر الناس يبحثون عن رفعه الدنيا عن رفعه الدرجات ويخافون من أن يكون الإنسان في الدنيا يخاف على نفسه أن يكون عند الناس ليست له منزلة أو نحو هذا أو ليس له من المال والسلطان والجاء ما ينظر الناس إليه فيه أو ما يجعلونه يعني في يكون في قلوبهم بالمنزلة المرموقة ونحو هذا وقد بينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان فقراء المهاجرين ان فقراء المهاجرين اول من يمر على الصراط واول من يدخل الجنه وذلك رغم انهم لا تفتح لهم الابواب وتغلق ولا تقبل شفاعه كثير منهم وكما قال النبي عليه الصلاه والسلام رب اشعث اخبر ذي امرين لا يؤبه له مدفوع بالابوار لا يؤبه له لو اقسم على الله لابر وذلك يدلنا على ما ينبغي ان يكون العبد مهتما به في شان الخضب والرافع الله عز وجل يرفع بهذا الكتاب بالقران اقواما ويضع به اخرين كما قال عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذلك الذي يبحث عنه العبد المؤمن ان يكون مرفوع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى بطاعته لله سبحانه وان كان في الدنيا ليس بهذه المنزله لذلك نقول ان الرفع الدنيوي فيما يريده الناس ليس هو الرفع النافع اذا لم يكن مقترنا بطاعه الله والبحث عن مرضاته والخفض الدنيوي عندما يكون الانسان مدفوعا بالابواب وتغلق فيه في وهي سدد ولا يؤذن له وان شفع لن يشفع كما قال النبي عليه الصلاه والسلام طوبى لعبد اخر بعنان فرسه في سبيل الله ان كان في الساقه كان في الساقه وان كان في الحراسه ان كان في الحراسه كان في الحراسه وان كان في الساقه كان في الساقه ان استاذن لم يؤذن له وان شفع لن يشفع فالنبي عليه الصلاه والسلام ذكر انه رجل خامر الذكر في الناس لو امروه احيانا ان يكون في الحراسه قام بهذه الوظيفه وان امروه ان يكون في مؤخره الجيش في الساقه قام بهذه الوظيفه واذا ومن علامات انه خامد الذكر عندهم ليست له المنزله ان استاذن لم يؤذن له فلان الفلاني ليس معروفا اخروا لا تاذنوا له بخلاف من هو مشهور ومعروف فانه اذا استاذن اذن له وان شفع شفع ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يبين انسان ليست له الدرجات الرفيعه في الدنيا وعنده وله عند الله سبحانه وتعالى في الاخره طوبى حسن له الجنه او شجر فيها وهو يدل على دخولها طوبى لهذا العبد ان استأذن لم يؤذن له وان شفع لن يشفع فهناك من لو اقسم على الله لابر بهذه الصفه اذا لماذا يعبئ الانسان كثيرا بالخفض والرفع في امر الدنيا ويسال الرفعه الدنيويه ولا يعبى بدرجات الاخره ولذلك قال سبحانه وتعالى مراغبا عباده المؤمنين في الدرجات العلا وللakhirah اكبر درجات واكبر تفضيلا فالعبد المؤمن منافسته ليست على اسماء الناس وابصارهم او على ملك الدنيا وسلطانها او الرئاسه والشهره فيها وانما منافسته في علو الدرجات ورفع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى لذلك الله هو الخافض الرافع يخفض من يشاء بعدله وحكمته وهو سبحانه وتعالى جعل الكافرين والمنافقين في اسفل دركات الجحيم وجعل المؤمنين رفعهم سبحانه وتعالى فجعلهم في اعلى عليين بما وفقهم سبحانه وتعالى ل اسباب الارتفاع الحقيقي والبعد عن الخفض عن الانخفاض الحقيقي فليست امور الدنيا بالميزان الصحيح وكذا في العطاء والمنع وهو سبحانه متفرد بانواع الخفض والرفع في الدنيا والاخره والعطاء والمنع في الدنيا والاخره والعبد كما ذكرنا العبد المؤمن طلبه من الله المعطي سبحانه وتعالى ان يعطيه طاعته وان يوفقه لذلك فهو سبحانه وتعالى يعطي الدنيا لمن احب ولمن كره ولكنه لا يعطي الدين الا لمن احب فمن اعطاه الله الدين فقد احبه ومن منعه الله عز وجل الايمان فقد سقط عليه وان اعطاه من الدنيا ما تتطلع اليه الانظار وربما كان عطاؤه الدنيوي ذلك سببا لشقائه بل هو كذلك كما قال الله عز وجل في المنافقين فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله لعذبهم بها في الحياه الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون نعوذ بالله من ذلك فالله قد يعطي الدنيا لمن يريد عذابه لان العطاء الدنيوي من غير طاعه الله ومن غير الايمان به نقمه وشقاء على العبد وان كان في صوره نعمه وان كان في صوره سعه وتفضيل يتكبر به ويظن نفسه في المنازل العاليه وهو مخفوض ممنوع محروم قد اعطى الله عز وجل الخير لمن ظنه في الدنيا محرومًا ولذلك لا يشعر المؤمن الصادق الإيمان بالحرمان وأنه ممنوع أو محروم طالما قد أعطى ورزق من طاعة الله عز وجل ومرضاته ما يقربه إلى الله سبحانه وتعالى والضرر والنفع هو عز وجل متفرد بذلك كما أخبر وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير قال الله عز وجل وَلَا تَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا ضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف, فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله وجعل سبحانه وتعالى الإيمان بذلك أصلا عظيما لوجوب دعائه وحده سبحانه وتعالى وعدم دعاء من سواه من الأوثان والأندار والغائبين والأموات أي من كان حالهم ولذلك هذا الأصل العظيم الإيمان بأن الله وحده هو الضر النافع المعط المانع هو الذي يجعل العبد المعطي لا يسأل غير الله ولا يستغيث بغيره ولا يتبرع الى غيره ولا يدعو غيره لانه وحده الضار النافع فلماذا يدعو الاوثان ويدعو الالهه ويدعو الاموات ويدعو الاولياء او يدعو الملائكه او الجن لا يملكون له ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نصورا كما قال عز وجل واتخذوا من دونه الهات لا يخلقون شيئا ولا يخلق وهم يخلقون ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياه ولا نسورا فبين سبحانه وتعالى بطلان اتخاذ الها تدعى من دون الله وهي لا تملك نفسها ضرا او نفعا هذا من اعظم الحجج على من يعبد القبور ومن يدهو الاموات وغير ذلك فلا بد ان يبين له ثم يبيّن له بطلان ملكهم للنفع والضر اذا اعتقد انها تنفع وتضر بذاتها من دون الله او مع الله فقد كفر والعياذ بالله بربوبيه الله وانكر صريح القران وذلك في فطره كل العباد وكل البشر ان الله وحده هو النافع الضار فخالف من اعتقد في هذه الاوثان وهؤلاء الاموات والمقبورين سواء كانوا اولياء او لم يكونوا او انبياء او ملائكه او لم يكونوا فان فانه كما ذكرنا في فطره العباد ان احدا لا يملك النفع والضره والموت والحياه والنشور دون الله سبحانه وتعالى فاذا كان لا يملكه لنفسه فان يملكه لغيره قال النبي عليه الصلاه والسلام لاهله وقرابته حتى اه يعني قال لفاطمه بنته صلى الله عليه وسلم يا فاطمه انت محمد تديني مما لما شئت لا اغني عنك من الله شيء لا املك لك من الله شيئا فاذا كان هو صلى الله عليه وسلم لا يملك لابنته في حياته برا ولا نفع فان يملكه لغيرها وان يملكه بعد وفاته وان يملكه من دونه لغيره هذا ابعد وابعد فمن اي قناه بذلك علم وجوب افراض الرب سبحانه وتعالى بالدعاء وان من دعا غيره عز وجل واعتقد فيه الضرر والنفع او العطاء والمنع فانه قد اشرك بالله سبحانه وتعالى ولو دعاه وهو يعتقد انه لا ينفع ولا يضر من دون الله فقد اشرك ايضا في الالهيه ولا يرضى بالله وخالف العقل والفطره فان فطره الانسان ان لا يدعو الا من يملك له الضرر والنفع ولو اجتمع اهل السماوات السبع والارضين السبع وما فيهن وورينهما على خفض من هو رافع او ضر لمن هو نافع او اعطاء من هو مانع لم يكن ذلك في استطاعتهم بواقع كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لابن عباس واعلم ان الامه لو اجتمعت على انفعوك أن بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على اي ضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف ولذا فمن اثار يعني الايمان بهذه الاسماء الحسنى ان لا يعبأ المؤمن بالخلق لا يخافهم ولا يرجوهم ولا يتوكل عليهم ولا يدعوهم لا يهتم بهم ويعلم ان النفع والضره من عنده عز وجل فلا يرجو غير الله ولا يخاف سواه سبحانه وتعالى قال المعز المذل الذي اعز اولياءه المؤمنين في الدنيا والاخره ويدهن بنصيه المبين وبراهينه القويمه المتظاهره واذل اعدائه في الدارين وضرب عليهم ذله والصوار وجعل عليهم الدائره فمال لمن والاه واعزه من مذل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 هذا الامر يتم بالخير والحكمه بيده الخير سبحانه وتعالى اذا اعز عبدا بطاعته سبحانه وتعالى فقد وضع الخير في موضعه واذا اذل عبدا بفروره وكفره ومعصيته فهو سبحانه لم يظلمه وجعل هذا الامر وجعل هذا الذل والصغاره في من يناسبه هو سبحانه بيده الخير وهو على كل شيء قدير كما تفرد بإيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل وإخراج الحي من الميت وإخراج الميت من الحي فهو تفرد بإعزاز من شاء وإذلال من شاء والأولى دليل الثاني فهو سبحانه وتعالى أرشد عباده إلى أن يوقنوا أنه وحده مالك الملك وأنه وحده المعز والمذل اذا تاملوا في الكون وعلموا ان ايلاج الليل في النهار وايلاج النهار في الليل فيطول هذا ويقصر هذا وبالعكس وكذا الاحياء والاماته لا قدره للعباد على شيء منها وانما الله وحده القدير على ذلك فليستدلوا بهذا على انه وحده المتفرد بالاعزاز والاذلال وانما كما وصف الله سبحانه وتعالى في من اعزهم قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين فهو سبحانه يعز أولياءه بطاعته ويذل أعداءه بمعصيته قال الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر سلود الكائنات وذكر سلود الناس بعض الناس فقال وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء فالذين أهانهم الله وأذى لهم هم الذين لم يسردوا له سبحانه وتعالى وذلك أن الذل لله كمال العذ ومن لم يذل لله عز وجل ذل لغيره من الشياطين ومن الأهواء والشهوات أو ذل للمال أو ذل للقطيفة والخبيصة أو ذل للريافة ومن يعينه على تحصيرها وهو يظن أنه عزيز وهو يظن انه قد اعزه الله بذلك لا انما العز في طاعه الله قال عز وجل من كان يريد العزه فلله العزه جميعا هي ملك له سبحانه اليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه فانما يعز الانسان بالكرم الطيب والعمل الصالح واما بمكر السوء الذي يريد الكفره به ان يعز وان يذل او يهين المؤمنين فقال سبحانه الذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر اولائك هو يبور لذلك الله عز وجل جعل العزه في الدنيا والاخره لاوليائه المؤمنين نعم اكرمهم سبحانه فلا يذلهم لغيره ولم يخضعهم لسواد حتى وان كانوا بلا سلطان في هذه الدنيا او بلا تمكين مستضعفين لكنهم اقوياء بايمانهم بالله عز وجل وطاعتهم له سبحانه وتعالى فان الذل الحقيقي هو في التبعيه في ان تكون القلوب خاضعه لعدوها ذليله ماسوره بهذا العدو اللدود هذا اقبح ما يكون عليه الانسان ان يتخذ عدوه وليا يتبعه ويرضى بفعلته ويلتزم اوامره ولو كانت في هلاكه نعوذ بالله ولذلك أهل الإيمان كانوا أعزة ولو كانوا مستضعفين كان بلال رضي الله تعالى عنه عزيزا حين يضربه المشركون ويعذبونه ويقول أحد أحد غلبهم والله وإن كانوا يضحكون منه ساعة تعذيبه فأعزه الله عز وجل وجعل ما يصيبه ما أصابه في سبيل الله ثمان لإزدته وإنه في الدنيا والاخره فهذا الذي نراه الى يومنا هذا ونسمعه من الثناء على بلال رضي الله عنه بما يتحمل في سبيل الله ماذا باقيا لاميه بن خلف الا الذل والهوان والشتم والابعاد والبغض في قلوب عباد الله الى يوم القيامه فضلا عما ينتظره في الاخره بل قل فضلا عما يحدث له الان في برزخه ولا يعذبه الله واما بلال رضي الله عنه فاخفيه شرفا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع يعني خشخشة عليه امامه في الجنه رضي الله تعالى عنه فانظر الى هذا المقام الذي يسر كثير من الناس منه مع انه مقام عز كان حبيب رضي الله تعالى عنه اعز شيء وهو على الصليب الذي صلبه عليه المشركون حين يقول له ابو سفيان ايسرك ان تكون في اهلك ومحمد صلى الله عليه وسلم مكانك ومحمد مكانك صلى الله عليه وسلم فقال ما يسرني اني في اهلي ومحمد صلى الله عليه وسلم تصيبه شوكه فما ثما فوقها او كما قال رب الله تعالى عنه انظر الى عزته وقد حاول المشركون قهره واذلاله فيقول ولست ابالي هنا اخت مسلم على اي جنب كان في الله مصري وذلك في ذات الاله وهو يبارك على اوصال شيل الموزع ويقول وهو لصي اللهم احصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم احد هذا امر عظيم والله يجعل مقام العزه والذل هم قدلوا قد وخابوا وخسروا يوضح لنا في مثل هذا هذا الامر مقام العزاز والاذلال اعز الله عز وجل من ثبت على طاعته واذل من اهانه عز وجل باجع له اسيرا لهواه عبدا لشيطانه عبد لشهواته ولا يعذ بالله لذلك كثير من الناس يسر من ذل الدنيا الوهمي ويبحث عن عزها الوهمي ايضا والمؤمن الصادق كما قال الحسن لا ينافس في عزها ولا يجزع من ذلها لانه علم ان عزها ليس بعز وذلها ليس بذل وانما الذليل من عصى الله ولذا قال الحسن رحمه الله ايضا قالهم والله ان تقتقد بهم الجمال وهبلذت بهم البراضين ان ذل البغال وانه هبلذ بهم البراضين ان ذل المعاصيه لا في رقابهم ابى اي ذل من عصى وشرعا سبحانه وتعالى جعل الذل والصغار على من خالف امري وامر رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله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 وان يكرموا وان يحترم ان تحترم حقوقهم بما لهم واموالهم وارضهم اعزب الله عز وجل حرمتهم ومن اهانهم في شيء من ذلك اهانه الله وان ظن انه يتعزز عليهم او يهينهم او انه يحقرهم الله عز وجل يحقره والله عز وجل يصغره والله عز وجل يدله بانواع الذل والهوان ويكفيه ذلا انه كان منفذا لاوامر اعداء الله لاوامر الشيطان واوامر الكفره والمنافقين وامثالهم ممن يريد اذلال المؤمنين وليس ذلك بواقع والحقيقه ان الذل الحقيقي في هذا المقام هو ان يستجيب العبد لمعصيه الله لداعي معصيه الله فهذا هو الذل الحقيقي يوسف عليه السلام كان عزيزا وهو في السجن ولم يذل لرغبات امراه العزيز وامراه العزيز يا الدليله لما ارادت اذلال يوسف اذلها الله سبحانه وتعالى وانت عززت مده في الحقيقه كان يوسف اعز ما كان فنصره الله عز وجل واذلها وانظر الى تكبرها وهي تقول ولا ان لم يفعل ما امره لا يسجنا ولا يكون من الصاغرين و عزه في الحقيقه بمن يرى بقوله قال ربي السجن واحب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصبو اليهن واكم من الجاهلين فانظر كيف بالفعل صار عزيزا ولو انه استجاب لها لصار عبدا ذليلا لديها لكن اعزه الله سبحانه وصرف عنه السوء والفحشاء ودخل السجن عزيزا كريما انظر الى عزه وهو يطلب للخروج فيقال له الملك يدعوك فيقول للرسول ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوه اللاتي قطعنا ايديهن ان ربي بكيدهن عليم يتعزز في الخروج من السجن لان السجن امر ليس بالضيق الذي يشغله قد تعود عليه وصار يئنس بالله سبحانه وتعالى فلا يصيبه ضرر كبير فيه فلا فرق عنده بين ان يخرج قائما كوي او بين ان يبقى اذا يقول ارجع الى ربك لن اخرج بهذه الطريقه فاعزه الله عزا اكمل مما كان يريده لنفسه فانه اول ما دخل في امره كان يريد ان يذكر عند الملك فاذا بالملك يطلبه فلا يخرج ويتعزز في الخروج فيخرج اعز بالفعل تاسيه المره الثانيه ياتي الرسول وفرق بين ان يقول اتوني لي وبين ان يقول توني به استخلصه لنفسي فلا شك في الفرق بين الطلبين ولا شك في الفرق بين ان يكلمه فيقول قد افرجنا عنك متى او يكلم في شاني فيقال اوف افريد عن وبين ان يقول له انك اليوم لدينا مكين امين عز والله عز عظيم بطاعه الله سبحانه وتعالى لذلك الانسان انما يذل اذا خضع لعدوه ولا يرضى الله واذا صار عبدا لشهواته ورغباته فالماسور من اسره هواه والمحبوس من حبس قلبه عن الله سبحانه وتعالى فهذا هو الذل والله سبحانه وتعالى جعل ما الذل شرعا على الكفره وعلى المنافقين فمن اراد ان يضع الاشياء في غير موضعيها فان الله عز وجل هو الذي يدله ويهينه سبحانه وتعالى ويعز عباده المؤمنين شرعا وقدرا ويذل الكفره شرعا وقدرا سبحانه وتعالى فهو متفرد بالاعزاز والاذلال والامات والاحياء اعز اولياءه المؤمنين في الدنيا والاخره اما عز الاخره فاز لا تدركه العقول ولا يتصوره الناس في هذه الدنيا كيف وكل وأدنى أهل جنة ملك من الملوك فكيف بأعلاهم منزلة أعزهم الله في الدنيا والآخرة وأيدهم بنصره المبين وهذا من الإعزاز إعزاز في الحجة والنصر في البيان والقوة في البرهان ولذلك كان موسى عليه السلام قاهرا لفرعون بحجته ومؤد ذاته الباهرة البيمة وكان فرعون مغلوبا مهزوما ذليلا وهو يقول لئن اتخذت اله غيري لاجعلنك من المسجونين ما ليس عنده يعني شيء يفعله غير ذلك لذلك العزه والنصره والظهور يكون بالحده والبيان كما يتلوه بعد حين بالقوه والسنان والتمكين والعز الظاهر في الدنيا كما يراه الناس ولذلك يعني كما يقول اثبه بن غزوان رضي الله تعالى عنه لما خطو النسف قال ان الدنيا قد اذنت بصور من ولت حذاء ولم يبق منها الا كسواذ نائت صبها صاحبها الا ان قال ولقد ريتني سابع سبعه في الاسراب وما لاحلنا طعام الا ورق الشجر وما لنا طعام الا ورق الشجر ولقد انتقدت بردته فالتزرت بنصفها والتجر سعد بن مالك بنصفها فما اصبح واحد منا احد منا اليوم الا اميرا على مصر من هذه الامصار واني اعوذ بالله ان اكون في نفسي عظيما وعند الله حقيرا او عند الناس عظيما وعند الله حقيرا فانظر الى فهمهم لقضيه الاعزاز والاذلال وانه يخشى ان يكون عند الله حقيرا ولو كان هو الامير يتذكر تلك اللحظات وكانوا فيها اعزه وان لم يكن لهم طعام الا ورق الشجر وان لم يكن لهم يعني ثياب يلبسونها الا برده لا تكفي يعني في الأصل إلا لواحد فيجعلونها نصفين لأنهم ليس عندهم من أثياب ما يصرون به نصفهم الأسفل يتذر يعني يلبسها لنصفه الأسفل فسبحان الله كل منهم يصبح أميرا على مصر من عمسى صعد بن أبي وقاص وهو عطبة بن غزوان رضي الله تعالى عنه فهكذا كان إعزاز الله عز وجل لهم بعد أن أعزهم بالحجة أعزهم سبحانه وتعالى بالنصرة والتأييد والتمكين وأذل أعدائه في الدارين وضرب عليهم ذله والصغار شرعا وقدرا وضرب عليهم الذله والصغار في أنهم مغلوبون في حججهم وأنهم مقهورون فيها لا يعرفون يعني أن يقفوا بحجة في وجه أهل الإيمان وبعد ذلك جعل عليهم الدائرة سبحانه وتعالى فأذلهم غاية الذل في دنياهم فضلا عما ينتظرهم في آخرهم تمال من وراه واعزه ممن مذل وما لمن عاداه اذل واذله من ولي ولا نصير سبحانه وتعالى السميع البصير لا كسمع ولا بصر احد من الورى القائل لموسى وهارون انني معكما اسمع وارى فمن نفع ان الله ما وصف به نفسه او شبه صفاته بصفات خلقه فقد افترا على الله كذبا وقد خاب من افترا لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى هذا الإثم هذان الإثمان ورد كثيرا جدا في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ إن الله كان سميعا بصيرا ووضع يده إبهمه وسببته على أذنه وعينه عليه الصلاة والسلام إثباتا لحقيقة المعنى وأن الله متصف حقيقة بمعنى السمع والبصر على ما نفهمه من معنى السمع والبصر وليس مجرد العلم فإنه قد يعلم المخلوق بلا سمع ولا بصر والله عز وجل سميع مصير عليم وقد وصف نفسه فقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا هو الأصل العظيم الذي استنبط منه أهل السنة طريقتهم في إثبات صفة الرب عز وجل وعلى بلا تشبيه ولا تكيف وتنزيه الرب عز وجل بلا تعطيل ولا تحريف فهم يثبتون ما أثبته الله نفسه من صفات الكمال من غير أن يعتقدوا في ذلك كيفية معينة ولا يمثل الله عز وجل بخلقه لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وتعلموا كذلك من خلال هذه الآية الكريمة أنهم إذا نفوا عن الله وإنه مشابهه المخلوقين ومضاهاتهم ومماثلتهم بقولهم فيما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء كما قال الله عز وجل فانهم لا ينفون في ذلك صفه الرب ولا يحرفونها ولا يحرفون الكلم عن مواضعه كما يفعل اهل البدع فكما ان اثبات ذات الرب اثبات وجود لا اثبات تكيف فكذلك اثبات صفات الرب عز وجل اثبات وجود لا اثبات تكييف وكذلك في كل الصفات فليس بعض الصفات تختلف عن البعض فكما ان بعض صفات اثبات بعض صفات الرب عز وجل لم يقتضي تشبيها ولا تمثيلا ولا تكييفا فكذلك اثبات باقي الصفات لا يقتضي تشبيها ولا تمثيلا ولا تكييفا وسمعه سبحانه وتعالى قد وسع الاصوات كما تقول عائشه رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الاصوات ان ان لا في ناحيه البيت وان امراه التي تشتكي الى الى الله عز وجل تحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها وان لا في ناحيه البيت يخفى علي بعض حديثها فانزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله او كما قالت رضي الله تعالى عنها وهو عز وجل بصره يدرك كل الابصار ويدرك كل خلقه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام حجابه النور لو كشفه لا احرقت صبحات وجهه من انتهى اليه بصره من خلقه اي خلقه جميعا فان من انتهى اليه بصره من خلقه فان بصر ربي لا ينتهي حتى يحيط بالخلق جميعا فبصر الرب محيط بالخلق ولذا قال لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار فاذا ادرك الابصار فقد ادرك اصحابها بالاوله فبصره عز وجل محيط بالخلق جميعا يقول ليس كسمع وبصر او لا كسمع ولا بصر احد منا الورى من الخلق لان كيفيه صفات الرب مجهوله كما قال الامام مالك رحمه الله في الاستواء الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه فالكيف مجهول لها كيفية نجهلها ولا نعلمها وان كنا نعلم المعنى نعلم معاني صفات الرب سبحانه وتعالى ولا نعلم كيفيتها ندرك الفرق بين السمع والبصر ولا نحتاج الى تعريفات في معاني هذه الكلمات فان الله سبحانه وتعالى اخبرنا بما نفهمه ويفهمه كل احد من هذه الكلمات العربيه القابله للترجمه الى اي لغه بمعنى السمع والبصر ولم يخبرنا بالكيفيه فناقص عندما اوقفنا الكتاب والسنه القائل لموسى وهارون انني معكم اسمع وارى وذلك يقتضي من العبد المؤمن ان يراقب الله سبحانه وتعالى وحده ويخافه ويرجوه وحده ولا ينشغل بما حوله من الناس ولذلك ذكر السمع والبصر من الرب سبحانه وتعالى في مثل هذا المقام ترغيب وترهيب انني معكم اسمع وارى ترغيب في نصرة الله عز وجل لهما واطلاعه سبحانه وتعالى على ما يقوله فرعون وما يفعل و هو سبحانه وتعالى يسمع ويبصر وسوف يؤيد موسى وهن لانه معهما كما قال تعالى فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير فهذا ترهيب كما أنه ترغيب ومن علم أن الله يسمع كلامه فماذا يبتغي بعد ذلك من سمعة في الناس فالتسميع أن يطلب سمع الناس لو استحضر العبد أن الله يسمع كلامه فماذا يريد بعد ذلك الله يسمع كلامه ويعلمه وهو عز وجل تحديد يوديه على ذلك فلماذا يطلب سمع الناس الله يرى اعماله ويبصرها سبحانه وتعالى فلماذا يطلب رؤيه الناس وهو الرياء فاذا استحضر العبد ان الله سميع بصير واجعل الله وحده وعمر لله وحده واخلص لله وحده كما انه يخاف من الله عز وجل وحده يخاف من الله سبحانه وتعالى السميع البصير الذي يراه في السر والعلن ويسمع ما قاله امام الناس وما قاله بعيدا عنهم سبحانه وتعالى لذلك العبد يراقب الله اعظم المراقبه ويعبد الله كانه يراه اذا استحضر ان الله يراه وهذا هذه مرتبه الاحسان كما قال النبي عليه الصلاه والسلام الاحسان ان تعبد الله كانك ترى فان لم تكن ترى فانه يراك فكيف يصل العبد الى هذا المقام مقام المراقبه والاخلاص اذ ينستحضر ان الله يسمعه ويراه انني معكم اسمع وارى هذا من اعظم اثار الايمان بهذين الاسمين الكريمين الترغيب والترهيب والاخلاص والمراقبه ان يحصل العبد رغبه ورهبه لله عز وجل ويكتفي بالله سبحانه وتعالى وبرؤيته وسمعه عز وجل وانما اذا استحضر الانسان ان الناس هم الذين يرون ولم يستحضر ا يعني رؤيه الله عز وجل عامر الناس عامر للرياء طلب رؤيه الخلق فالرياء طلب الرؤيه والسمع والتسميع طلب السمعه طلب صنع الناس رؤيه الناس وهذا اخوف ما يخاف على الصالحين لو ان الانسان تعبد لله بمقتضى اسمه السميع البصير سبحانه وتعالى لا هامه عليه امر الناس لا رجا الله وخافه وعمل له وراقبه و أخلص له سبحانه وتعالى وأحسن فيما بينه وبينه عز وجل وأما نفي ما وصف الله عز وجل به نفسه من صفات السمع البصر كما يقوله المعتزلة والجهمية المبتدعون الذين أنكروا هذه الصفات لله سبحانه وتعالى فهذا هو الضلال المبين وتكذيب رب العالمين وتكذيب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم الذي وضع يده على وضعه اذنه وعينه لاثبات المعنى دون الكيفيه كما ذكرنا و يعني قاله النبي عليه الصلاه والسلام امام الصحابه الذين يدل فهمهم عن ان يتصوروا ان الرسول صلى الله عليه وسلم يشبه ربه بنفسه او بخلقه سبحانه وتعالى وانما اراد اثبات الحقيقه لا المجاز في مثل ذلك لكي يؤكد لهم أن الله سميع بصير على ما تعلمون من المعنى وهناك فرق بين المعنى والكيفية فالكيفية الحقيقة الكاملة لا يحيط أحد بها إلا الله سبحانه وتعالى أما المعنى فهو ثابت في الكتاب والسنة كما ذكرنا قلوا قولي هذا وستغفر الله